بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خاتم الانبياء سيد المرسلين اللهم صل للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم الى يوم الدين في هذا مجلس جديد من مجالس التفسير والتي نتدارس فيها صورة الكهف وهذا هو الدرس الرابع من دروس تفسير صورة الكهف ونشرع بإذن الله تعالى في تفصيل قصة أصحاب الكهف منهم هم هؤلاء الفتية وما هو شأنهم وما هي الآيات التي أيدهم الله عز وجل بها وثبت بها قلوبهم وما هي الدروس المستفادة من هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة الكريم يقول الله تعالى أَمْ حَسِبِتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا؟ هذه القصة بدأت بهذا الاستفهاب أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا؟ الخطاب هنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ومعنى حسبت أي ضمنت الذي يسمع هذه القصة أن هناك فتية وأن الله عز وجل ألقى عليهم النوم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا وأنهم بعد هذه المدة الطويلة يوقظون يوقظهم الله عز وجل ويذهب أحدهم إلى السوق وغير ذلك الذي يسمع هذه القصة يتعجب يتعجب من هذا الأمر فالله عز وجل يقول إذا كنت تعجب من هذه القصة فهناك من آياتنا ما هو أعجب من ذلك خلق السماوات والأرض أعجب من قصة هؤلاء الفتية هذا القرآن وإنزال هذا القرآن أعجب من شأن هؤلاء الفتية اختلاف الليل والنهار أعجب من شأن هؤلاء الفتية فكأن الله عز وجل يقول لا تكن قاصراً على هذه الآية الواحدة من آيات الله عز وجل وإنما تفكر في آيات الله سبحانه وتعالى فستجد ما هو أعجب من هذه القصة المراد بذلك والله أعلم أفظننت أن ما حدث لأصحاب الكهف والرقيم كان أعجب آياتنا؟ كلا بل هناك آيات هي أعجب وآيات هي أجل وأعظم فهذا القرآن الذي أنزل عليك اعجب من ذلك قال تعالى اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكر لقوم يؤمنون عندما طلب اهل مكه من النبي صلى الله عليه وسلم ايه كالايات التي جاء بها الانبياء قبل ذلك ناقه صالح عليه السلام عصى موسى عليه السلام فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ايه فقال الله عز وجل ردا عليهم اولم يكفهم إذا كانوا يريدوا ايه اذا كانوا يريدون ايه اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمه وذكره لقوم يؤمنون فهذا القران الذي يدل على كل خير ويُحذِّرُ من كل شر ويدعُ إلى كل فضيلة ويُحذِّر من كل رَذِيلة ويُخبرُ بأصدق الأخبار ويُصحِّح كل معتقد ويقودُ العاملين به والمُستمسكين به إلى الجنة لهو أعجب لهو أعجب مما حدث لأصحاب الكهف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي. إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر كل نبي من الأنبياء أيده الله بالمعجزات أيده الله بالآيات التي تكون سببا في إيمان البشر به وإنما الذي أوتيته وحيا إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة وقال الحافظ بن كثير رحمه الله أم حسبت الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل يا رسول الله أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً أي ليس أمرهم عجيباً في قدرتنا وسلطاننا فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدلة على قدرة الله تعالى وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء كل ذلك وكل هذه الآيات أعجب من اخبار أصحاب الكهف أم حسبتا وهذا الاستفهام استفهام يتضمن النهي يعني لا تظن أن هذه الآية هي أعجب الآيات ففيها نفي أقصد فيها نفي لا تظن أن هذه الآية هي أعجب الآيات بل هناك ما هو أعجب منها إذن نستفيد من هذه الآية أن عقل المسلم لا ينبغي أن يكون قاصرا لأن بعض الناس تراه يمسك أو يتمسك بجانب من الجوانب ويغض الطرف ويغفل عن جوانب أخرى في دين الله عز وجل ديننا كله جميل ديننا كله حسن عقيدتنا كلها جميلة بفضل الله عز وجل فعليك أن تنظر إلى كل هذا بشموله وعمومه ولا تقف عند شيء بعينه وإنما تفكر كما أمرك الله سبحانه وتعالى والبدء بالاستفهام فيه جذب للانتباه لما تسمع الصورة أو هذه القصة هذه القصة بدأ باستفهام الاستفهام هذا لجذب ولتشويق السامع قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف وسيأتي بيان قصتهم عند قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم ها بالحق طبعا الكهف هو الغار المتسع المتسع في جبل الفتحة المتسعة في جبل اسمها إيه؟ ها؟ غار اسمها كهف في جبل اسمها كهف يكون متسع ويأخذ عدة أفراد يكون غويط أما الغار فهو أقل من ذلك الغار يأخذ واحد أو ثنين بالأكثر أما الكهف فهو متسع داخل الجبل لما يكون عميق داخل الجبل اسمه إيه؟ ها؟ اسمه كهف لكن إذا لم يكن عميقاً في الجبل وكانت فتحة في الجبل اسمه إيه؟ غار اسمه غار زغر حراء نعم ونحو زاد حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب الرقيم اختلف فيه أهل العلم على عدة أقوال طبعا الأقوال عندكم كثيرة لكن نجملها في الصحيح منها فبعض العلماء قال بأن الرقيم اسم للجبل وبعضهم قال إن الرقيم اسم للوادي الوادي اللي كان في الجبل وبعضهم قال بأن الرقيم لوح من الحجارة كُتِب عليه أسماء هؤلاء الفتية وقصتهم من قولهم من قول الله عز وجل كتاب مرقوم مرقوم يعني مكتوب فألك الرقيم عبارة عن له حجري ونحن نرى هذا في هذه النقوشات التي أتت عن طريق الفراعنة أو ما يسمونهم القدماء المصريين فتجد أنهم كانوا يكتبون الأشياء على, إيه؟ ها؟ على, الحجر. على الحجر يكتبون الطب عندهم وما كان يحصل في زمانهم فكانوا ينقشون هذا على الحجارة فكذلك هذا الرقيم فيه أسماء وفيه قصة هؤلاء الفتية فكان قومهم من بعدهم يعلمون هذه القصة فهذا هو القول الثالث في معنى الرقيم وهذا القول هو الذي اختاره الطبري رحمه الله قال وأولى الأقوال بالصواب في الرقيم أن يكون معنياً به لوح أو حجر أو شيء كُتِب فيه كتاب وقال أهل الأخبار إن ذلك لوحٌ كُتِب فيه أسماء وأصحاب الكهف وخبرهم حين أووا, إلى الكهف حين أووا إلى الكهف وقال بعض العلماء أنه رُفِع في خزانة الملك أي الذي كان في عهدهم وقالوا بل جُعل على باب كهفهم كتب بعد كده على باب الكهف لما اطلع عليهم الناس كتبوا قصتهم وجعلوها على باب الكهف وأغلقوا هذا المكان كما سيأتينا بإذن الله بالتفسير وعندكم أقوال كثيرة ذكرها الشنقيطي لكن الصحيح ما ذكرناه أن المقصود بالرقيم هو اللوح الذي كُتِبَت فيه أسماؤهم وقصتهم بعض العلماء من المعاصرين منهم الشيخ أبو أسحاق الحويني حافظه الله جنح بأن المقصود بالرقيم قصة أصحاب الغار قصة أصحاب الغار المعروفة لما ثلاثة نفر آواهم المبت إلي, إيه؟ إلى غار فإن حضرت صخرة فسدَّت عليهم إيه؟ باب الغار قالوا إنه لن ينجيكم اليوم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم الأول توسَّل إلى الله ببر الوالدين والثاني توسَّل بالعفَّة وأنه ترك المحرَّم عند القدرة عليه والثالث توسر الله بالأمانة فاستجاب الله دعاءهم وانفرجت الصخرة وصاروا يمشوا هذا قول بعض العلماء واختاره من المعاصرين الشيخ أبو سحق الحويني ولو يعني أشرطة مسجلة في هذا بعنوان قصة أصحاب الغار فذكر هذه الآية وذكر أن الرقيم هو الغار لكن كما قلت أن جمهور المفسرين على أن المقصود بالرقيم الشيء الذي كُتِب أي شيء كُتِب هو أسماؤهم وقصتهم وهُضعت على باب هذا الكهف وبعض العلماء قالوا بأن الذي كُتِب على هذا اللوح هو ما تعبَّدُ الله عز وجل به والظاهر أن هذه القصة كانت قبل المسيح عليه السلام يعني كانت قبل عيسى عليه السلام والدليل أنها كانت قبل عيسى أن اليهود يحفظونها, اليهود يحفظونها عندما سأل المشركون اليهود كيف نختبر هذا الرجل أنتم أهل الكتاب وأنتم أضرى به فقال اليهود لهم سلوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول وكانت وكان شأنهم عجبًا وسلوه عن رجل طاف الأرض مشرقًا ومغربًا وسلوه عن الروح فإن أجابكم فهو نبي وإذا لم, وإذا لم يجب فهو دعيت فلما سألوه عن ذلك كما ذكرنا في أول الصورة عند سبب النزول قال أخبركم غدا. ولم يقل ان شاء الله فمكث 15 سنه 15 يوما 15 يوما لا يجيبهم حتى انهم بداوا يتكلمون اهل مكه بدا يتكلمون انه ليس بنبي ف نزلت الاجابات في سوره الكهف بيان قصه هؤلاء الفتيه وبيان قصة ذي القرنين وقوله تعالى في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا, إلا قليل فاليهود كانوا يحفظون هذه القصة ويعلمونها فكان هؤلاء الفتية معهم هذا اللوح الحجري الذي كُتِب عليه ما يتديَّنون لله به وما يعبدون الله عز وجل به عندما اعتزلوا قومهم عُبَّاد الأصنى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيِّئ لنا من أمرٍ عرشدا إذ أوى أوى بمعنى التجأ إذ أوى الفتية إذن هذه قصة فتية شباب كما قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربه إذن هذا نموذج للشباب هذه القصة تقدم للشباب في هذه الأيام كيف يكون التمسك بالدين والثبات على العقيدة كيف ترك هؤلاء الشباب المُغريات والطرف وفروا بدينهم ولجأوا إلى الله عز وجل إذ أوى الفتية إلى الكهف لجأوا إلى الكهف هرباً من قومهم الذين يعبدون الأصنام هرباً من ملكهم الذي يُسمَّى دِقِيَنُوسِ والذي كان يحمل الناس جبراً على عبادة الأوثان والأصنام وكان لهم عيد يتقربون فيه إلى الأصنام ويذبحون لها فاعتزل هؤلاء الفتية هؤلاء القوم المشركين وبدأوا يعبدون الله عز وجل بعد أن تعرف بعضهم على بعض جلس كل واحد منهم معتزِل وأخذ ينظُر بحسرة يتحصَّر على هؤلاء القوم الذين يزبحون وينزِرون لأحجار فقال أحدهم ما جلستُم ها هنا إلا لأمرٍ فقال أحدهم إني نظرتُ إلى هؤلاء القوم وما يفعلون فعلمت أنهم على ضلالة وأن الذي يستحق أن يعبد هو الله الذي خلق السماوات والأرض فقال كل واحد منهم ما في نفسه أن هذا الذي وقر في نفسه وتواعدوا أن يجلسوا مع بعضهم البعض وبهذا يتعلم الشباب ويتعلم الملتزم أنه لا بد له من صحبة في زمن الفتن لا بد من صحبه تعينك على الخير اما ان تعتزل وحدك فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه من نعم الله عليك ان ترى في بلدك من هو مثلك ومن هو على منهجك عندما ترى غريبا مثلك بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء عندما ترى مثلك في بلدك فتمسك بصحبته وعُضَّ عليها بالنواجِذ فبدأ هؤلاء الفتية يتواعدون يجلس بعضهم إلى بعض ومع بعض ليتعلموا وليعبدوا الله عز وجل ولكن كلاب السلطاني تدور في البلدان تبحث عن بادرة خير لتقتلها كما كان يفعل أمن الدولة قبل ذلك ونحن سبحان الله نتعجَّب كانت الملفات تجهَّز والسجون تجهَّز والعربات والسيارات والجنود وأمناء الشرطة يأتون في منتصف الليل وفي هذه الأيام لا نرى ظرة من هذا للبلطجة يمسك عشرون اليوم ويفرج عنهم غدا قل لك تم القبض على عشرين بلطجي من اللي كانوا عند قصر الاتحادية جايبين بالضوزر وربطين البوابات بتاعت القصر فيه بشدوها بدغدغوه يتأبض عليهم النهاردة وسبحان الله القضاء العادل تاني يوم على طول يقول لك تم الإفراج عن البلطقي طيب أنت بتدعب نفسك وبتمسك فيهم لي سبحان الله فكلاب السلطاني كانت تدور في البلد فوجدوا مجموعة تعبد الله عز وجل فوشوا بهم إلى هذا الملك الكافر الظالم دقيانوس فأحضرهم على الفور وشدد عليهم وأراد أن يشبرهم وأن يحملهم على عبادة الأوسع ولكنهم أبوا وقالوا في كل عزة وبثبات إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهة لقد قلنا إذا انشططا إذا فعلنا ذلك فنحن على كذب وضلال فقال سأفعل بكم وأفعل ولكنهم كانوا من قوم أثرياء كان الشباب دولت من ناس معروفين في البلد فمن أجل هذا أرجأهم قال سأمهلكم هسيبكوا تفكروا وكان هذا من رحمة الله بهم ومن لُطفه بهم حيث تمكنوا من الفرار وفروا جميعاً إلى هذا الكهف كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى وسيأتينا بقية القصة بالتفصيل إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتِنا من لدُنك رحمة أي يا رسول الله حين لجأ الفتية إلى الكهف فرارًا بدينهم من ملكهم الظالم وقومهم الكفار لألا يفتنوهم عن دينهم قالوا ربنا آتِنا من لدُنك رحمة انظر إلى قلب المؤمن في الفتن وإلى قلب المؤمن في المحن تراه يرتصل بالله جل وعلا إذا ضاقت بك الأمور وتكالبت المحن والفتن التي تدع الحليم حيرانا فافزع إلى الله والجأ إلى الله واعلم وكن حسن الظن في الله أنه سيكفيك وأنه لن يخذلك رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ نُريدُها منك يا رب لا من أحدٍ آخر ولذلك قالوا من لدُنك دليل على عِظَمِ هذه الرَّحْمَة رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ أي يا ربنا هب لنا من عندك رحمةً ترحمُنا بها من القوم الذين يريدون أذانا وتُسطُرَنا بِها عنهم وتُنقِذُنا بِها مما نحن فيه من همومٍ وغمومٍ وأحزان وهيِّئ لنا الذي يهيِّئ لك الأمور والأسباب هو الله الذي يُجري لك الأسباب هو الله الذي يُؤسِّر لك كل عسيرٍ هو الله الذي يكشف كل بلاء هو الله الذي يجيب المُضطرَّ إذا دعاه هو الله وهيِّئ لنا أن يسِّر لنا من الأمور ما نسترشِد به في دنيانا وفي أخرانا وهيِّئ لنا من أمرنا رشداً أيجعل عاقبتنا كلها رشد بأن توفِّر لنا المصلحة وتجعلنا مهتدين غير ضالين غير حائرين هكذا المؤمن في الشدائد يفزع إلى الله عز وجل لا تركًا إلى غير الله لا تركًا إلى ضعيفٍ مثلك لا تركًا إلى ضعيفٍ مثلك وإنما إلجأ إلى الله عز وجل ربنا آتنا من لدنك وهيئ لنا من امرنا رشدا ثم قال تعالى فضربنا على اذانهم فضربنا على اذانهم قوله تعالى فضربنا الضرب هنا بمعنى القاء النوم عليهم اي ان الله عز وجل انامهم وخص السمع خص الأذن بالضرب دليل على تمكن النوم منهم ولزوم النوم لهم لأن فساد النوم يكون عن طريق السامع ولذلك المنبهات صوت ولا صورة صوت اللي بيضبط منبه عشان يصحيه ها بيضبط صورة تصحيه لا بيضبط صوت يصحيه فساد النوم عن طريق السمع ولذلك قال هنا فضربنا على آذانهم والضرب دليل على المباشرة واللزوم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على رأس, على رأس أحدكم أو على قافية أحدكم ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد كلمة يضرب دي دليل على إيه التمكن واللزوم ومنه قوله تعالى عن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة فكأن الذل هذا ملازم لليهود قال تعالى فضربنا على آذانهم وهذا استجابةً من الله لدعائهم فاستجاب دعاءهم وصرف عنهم شرَّ قومهم وأنامهم وأما تخصيص الآذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم وقلَّ ما ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه ولا يستحكم نوم إلا من تعطَّلَ إلا من تعطل السمع ومن ذكر الأذن في النوم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن رجل نام حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه والحديث في الصحيح قال الشنقيط رحمه الله وضربه جل وعلا على آذانهم في هذه الآية الكريمة كناية عن كونه أنامهم والمقصود ضربنا على آذانهم حجاباً مانعاً من السماع فلا يسمعون ما يوقظهم ولا تنبههم الأصوات فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا كلمة سنين عددا أي سنين معدودة التي ذكرها الله في قوله ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسع قال تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم بعثناهم أي أيقظناهم أيقظناهم لماذا؟ لأن النوم موت الموت والنوم أخوان ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام أهل الجنة؟ أهل الجنة بينام في نوم في الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم النوم أخ الموت وأهل الجنة لا ينام النوم أخ الموت فلذلك هنا قال ثم بعثناهم أي أيقظناهم إيقاذا يشبه البعث لأن الغاية الأساسية والحكمة الأساسية من ذكر قصة أصحاب الكهف هي إقامة الدليل والبرهان على قدرة الله عز وجل على البعث بعد الموت ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها فالغاية والحكمة العظيمة من هذه القصة هي إقامة الدليل والبرهان على قدرة الله على البعث بعد الموت ولذلك قال ثم بعثناه أي ومما يدل على ان الموت النوم موت قول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه فهنا قال هو الذي يتوفاكم بايه بالليل الوفاه هنا بمعنى النوم وقال تعالى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 قد يتعجب البعض ويقولون الله عز وجل يعلم كل شيء يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعلم السر وأخفى يعلم الصغير والكثير والكبير والقليل والكثير فكيف يقول الله عز وجل ثم بعثناهم لنعلم نقول أنه ليس هناك إشكال فالمقصود هنا لنعلم ما علمناه قبل ذلك ولكن هذا العلم هنا المقصود به علم الجزاء والحساب فالله عز وجل يعلم أن فرعون طُبِع كافِرًا ولكن هل يعذِّب فرعون قبل أن يولد أو يعذِّبه وصغِر؟ لا هو ولد وكفر بالله عز وجل والله علم ذلك لكن العلم الذي يترتب عليه الجزاء والحساب هو علم الظهور فالله عز وجل بعث هؤلاء الفتية ليعلم ما قد علمه سابقاً أي الحزبين أحصى لما لديه لما لبثوا أمد فمن هم الحزبان؟ اختلف العلماء في ذلك أولاً معنى, معنى الحزبين الفريقين معنى الحزبين الفريقين أو الطائفتين فأي طائفتين أي فريقين قال بعض العلماء الفريقان فريق من أصحاب الكهف أو الفريق الأول أصحاب الكهف والفريق الثاني أهل المدينة الذين بعث الأصحاب الكهف في أيامه القول الثاني أن كلا الفريقين من أصحاب الكهف لأنهم لما اشتيقظوا اختلفوا قال بعضهم لبثنا يوما أو بعض يوم ورد عليهم احدهم وقال الله اعلم ها بما لبس الله اعلم بما لبستم فكأنه يقول لا تلتفتوا لهذا هذا لن يفيدنا في شيء لبسنا يوم سنه لا تلتفتوا الى هذا فالفريقين الفريقان اللذين اختلفوا كلاهما من من أصحاب الكهف القول الثالث أن كلا الفريقين من أهل المدينة بعضهم كان مؤمنا وبعضهم كان كافرا فلما حصلت القصة ازداد المؤمنون إيمانا بأن الله قادر على البعث بعد الموت وكانت هذه القصة حجة على الكفار الذين ينكرون البعث بعد الموت هذه ثلاثة أقوال الجمهور على القول الذي قلناه القول الثاني وهو أن كل الفريقين من من أصحاب الكهف هم من أهل المدينة لكن بعثوا بعد تلتمية وتسعة كانت الأجيال تغيرت كلها إذ؟ سيأتينا إن شاء الله أين الكهف ولكنه علم لا ينفع لكن هنبين إن شاء الله الكهف بس مش هنبين أنه فين يعني أنه أكيد فين لا ده هجب لك أقوال العلماء في أين يوجد الكهف قال تعالى ثم بعثناهم يعني بعثناهم يعني أيقظناهم ماشي طيب يبقى هل النوم موت نعم النوم أخو الموت أهل الجنة بنامهم ها؟ أهل الجنة لا ينامهم لنعلم هل الله لا يعلم إلا بعد حدوث الشيء حتى يقول لنعلم ها؟ الأمال المقصود بالعلم هنا وإيه ها؟ علم الجزاء علم الحساب لأن بعد العلم هذا سيؤمن البعض وأكفر البعض هنا يأتي الحساب لنعلم أي الحزبين يعني الحزبين فريقين من هم الحزبين كلاهما من أهل الإيلان نجيب الراجح على تلك كلاهما من أهل الإيلان أي الحزبين أحصى كلمة أحصى يعني أضبط أضبط الإحصاء هو الضبط والعد فمعنى أحصى أي أبلغوا إحصاءً وأضبط أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً؟ معنى أمداً أي مدة وهي المدة التي لبثوها والتي أخبر الله عز وجل عنها ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسع قال الشنقيت رحمه الله وأكثر المفسرين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 في زمن أصحاب الكهف ثم صاق كلاماً آخر ثم قال والذي يدل عليه القرآن أن الحزبين كليهما من أصحاب الكهف وهذا هو الراجح وخير ما يفصل به القرآن القرآن قال تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قالوا قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم وكأن الذين قالوا ربكم أعلم بما لبستم هم الذين علموا أن لبسهم قد طالا واضح أخواننا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم قال تعالى طبعاً هو أدّم بعض الأسئلة السؤال الذي ذكرناه موجود عندكم في صفحة ستة واربعين وسبعة اللي هو مسألة العلم مسألة العلم ثم بعثناهم قال هل هذه الآية تدل على أن الله لم يكن يعلم إلا بعد بعثهم قال كلا بل الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وصاق الشنقيط رحمه الله تعالى كلاماً جميلا هنا ولكن خلاصته كما قلنا إن العلم هنا بمعنى علم الظهور والشهود وهو العلم الذي يترطب عليه الجزاء والحزاب قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن نبأ بمعنى الخبر الله عز وجل هو الذي يقص خبر هؤلاء الفتية بالحق ومعنى بالحق أي بالصدق المُطابق للواقع الذي لا شُبهة ولا شك فيه نحن نقُص عليك نبأهم بالحق فقصص القرآن حق قصص الأنبياء حق ليس فيه كذب وليس فيه مُبالغات وهذا يدلك على أن اليهود كان عندهم خبر عن هؤلاء الفتية لكن كان بعضه, غير صح كان بعضه غير صحيح كان البعض غير صحيح ولذلك كأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سنخبرك عن نبأهم بالحق إذا كان الناس قد اختلفوا كم لبثوا سنخبرك إذا كانوا قد اختلفوا في عددهم سنخبرك سنخبرك بالحق وهنا وقفة إذا كنت تريد التشويق والاستفادة والعبرة فلا تؤخذ العبرة من الأفلام ولا تؤخذ العبرة من المسلسلات ولا تُأخذ العِبرة من المسلسلات التركية ولا غيرها وإنما تُأخذ العِبرة من قصصٍ قال الله عنه نحن نقُصُّ عليك نبأهم بالحق من قصصٍ قال الله عز وجل فيه ما كان حديثًا يُفطرَ ليس من نسج الخيال وليس من تأليف مُؤلِّف ولا من منتاج منتج ولا من إخراج مخرج ولا من تمثيل فاسق وإنما هو أحسن القصص فإذا أردت أحسن القصص فالقرآن إذا أردت ما كان حديثاً يفطرى ففي القرآن إذا أردت نحن نقص عليك نبأهم بالحق ففي القرآن نحن نقص عليك نبأهم بالحق المطابق للواقع إنهم فتية فتية أي شباب وهذا يدل على قوة البدن وعلى قوة العزيمة وعلى قوة الإيمان فالشباب هم أقبل الناس للحق والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان جلهم من الشباب أما الأشياخ الذين هرموا على الكفر فهم الذين ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء وهذا يدلُّك على أهمية الشباب الذين حملوا اللبنات الأولى في تأسيس دولة الإسلام هم الشباب هذا هو الذي يعوَّل عليه وليس معنى هذا أن نُهدر الكبار الكبار بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة في أكابركم فالكبير الصالح الطائع بركة نُرزق بدعائهم وبإخلاصهم فالقوم الذين معهم كبير هذا معهم بركة لكن الذين يُأمَّل عليهم لنُصرة الإسلام والتمكين للإسلام هم الشباب لا تُدار معركة إلا بالشباب ولا يُدفع عن أرضٍ ولا عن دينٍ قبل ذلك إلا بمن؟ الشباب اللي بدخل الجهاد الشباب شكُباب الذي يبني الأمم الشباب وكما يقال إذا كان, إذا كان الشيوخ هم عقول الأمة التي تفكر فإن الشباب هم السواعد التي تبني وعقل بدون ساعد لا فائدة منه الناس بتفكر كثير بس فيش حد يبني إذن ما قيمة التفكير الشباب هم أمل هذه الأمة ولذلك لا تتعجَّع عندما طرى اهتمام أهل الكفر والنفاق بالشباب لإضلالهم يريدون الآن أن يغيِّبوا الشباب يريدون أن يغيِّبوا الشباب أولاً بأن يكرهوا الدين السيناريو يتكرَّر يُريدون أن يُقنِعوا الشباب قانوا, قانوا قبل ذلك يُقنِعونهم بأن الالتزام بالدين إرهاب وتطرُّف ولكن خاب ظنونهم وأقبل الشباب على دين الله وملأوا المساجد في أيام المحن في شدة عنفوان من كانوا يُسمَّون بأمن الدولة الذين كانوا يُسَخِّرون أوقاتهم وأموالهم وكل ما يملكون لكي يحول بين الشباب وبين المساجد سبحان الله ما امتلأت المساجد بالشباب إلا في أيامهم, إلا في أيامهم. فأقبل الشباب على دين الله عز وجل ظرافات ووحدانا ثم جاءت المعركة الأخرى وهي إغراق الشباب في الشهوات حتى قال قائلهم نريد أن نخرج الشباب من دينهم ونجعلهم بلا دين لا يريد للشاب أن ينتمي لأمته ولا أن ينتمي لدينه يريده شابا مغيبا يرفع صورة جفار طارة ويلهث خلف لاعب الكرة طارة وخلف المغنيات والراقصات طارة وخلف الألطرص طارة يريدون الشباب هكذا لا هوية له الذي يحركه التعصب لا يحركه الدين ولا الانتماء لدينه ولا لوطنه هكذا يريدون الشباب يريدون إضلال الشباب بالمسكرات والمواقع الإباحية حتى قال قائلهم كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع وردشات فأغرقوهم في الشهوات وحب المادة هكذا يريدون الشباب وللأسف وللأسف نجحوا في بعض ما أرادوا لا أقول في كل ما أرادوا فالشباب لازال فيهم أمل والشباب لازال تعقد عليهم الآمات لكن للأسف الذي يرى حال الشباب في هذه الأيام الذي يرى هذه الفوضى وهذا الإحرق للممتلكات شبابٌ مُغيَّم يُصاقُوا صوقًا إذا كلمته بالدين لا يقبل إذا كلمته بالعقل لا يقبل لا يقبل إلا لا الثور شيء والبلطجة شيء آخر هذا شيء وهذا شيء لا تظنن أن الذي يحصل الآن ثورة هذه بلطجة إحراق الممتلكات والتدمير والتحرش وغير ذلك هذه ليست ثورة أبدا أبدا شتان بين الثورة النقي الطيبة وبين الذي يحصل الآن في احراق الممتلكات وتدمير الممتلكات نسأل الله أن يهدي الشباب إلى سواء السبيل الله عز وجل قال إنهم فتية هذا اللظة لم يأتي هنا من فراغ ولم يأتي هنا بلا فائدة وإنما ليبين لك أهمية الشباب لما بنسمع عن الدعوة الإسلامية في بدايتها كيف انطلقت؟ انطلقت من بيتها من دار الأرقم ابن أبي الأرقم فاللي اسمع الاسم الأرقم ابن أبي الأرقم يقول لك ده كان عنده ستين سنة أو خمسين سنة بس أو أربعين سنة على الآل راجل فتح بيت ويؤوي دعوة تطير بسببها الرقاب تطير بسببها الرقاب ومع ذلك يؤوي دعوة ولكن تتعجب عندما تعلم أن عمر الأرقم ابن أبو الأرقم حداشر سنة حداشر سنة وجل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هم الشباب فإذن هم الشباب, هم الشباب أما الأشياخ الكبار فهم الذين وقفوا له وناصبوه العدام كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم ولذلك أقول لك أيها الشاب لقد خلقت لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل لست إمعه إم لست تابعا للغرب الكافر لست إمعه إم للمنافقين لست ألعوبة لتلبس الضيق والاستيريتش والشلستون وغيره وتتشبه بالكفر والفسخ وإنما أنت مسلم أنت مسلم تعقد عليك الآمال همتك علية همتك علية فلا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين همتك ليست في سجارة همتك ليست أن تصاحب فتاة في الجامعة همتك ليس أن يضحك عليك صديق سوءٍ لتسمع أغني عن الحمار أو عن البلح أو عن التوكتوك أو عن السفة ليست هذه همة الشاب المسلم ليست همتك أن يضحك عليك بموقع إباح قذرك ولا بفيلمٍ على المحمولك ليست هذه همة الشب المسلم أنت أعلى من هذا وأرفع من هذا أنت تؤمن أن الله عز وجل هو ربك أنت تؤمن أنك ستسأل عن شبابك أنت تعلم أن الموت يأتي بغتا فإياك أن تكون من الغافلين وإذا أردت أن تعلم أن الموت أسرع في الشباب فاعمل إحصائية عايزك تعمل إحصائية عد الشباب اللي فلدك وعد الكبار اللي فلدك عد كبار السن وعد الشباب أيهما أكثر الشباب إذن الذي يصل إلى عمر الشيخوخة قليل والموت الآن يحصد الشباب حصداً ومن علامات الساعة موت الفجأة كم نحزن عن شباب ماتوا على معاصر فالله عز وجل يعطيك هذا النموذج أيها الشاب إنهم فتية فتية آمنوا بربهم شباب عندهم فتوة ما معنى الفتوة ودي نقطة مهمة لأن بعض الشهاب فاكر الفتوة المجانس الفتوة التربيس الفتوة العضلات لا اسمع الفتوة عند السلف قيل للجنيد ما الفتوة فقال الجنيد الفتوة بذل الندى وكف الأذى وتركوا الشكوى الفتوى أن أنت تصخر شبابك في القدمة الناس بذل الندى أن أنا أبذل الخير للناس أنت شاب تشوف واحد كبير شايل حاجة وماشي تشيلها منه هذه الأخلاق تكاد تكون اندثرت الوقت تلاقي العيل ملك بالتوكتوك ورازع الرجل اللي شيل الكيس مش يقول له يا حاج بس اتعلم موصلك وصلك ايه ده لو هو وصله وجيه طلع له الجنيه يقول له نعمل حاج انت مش عيش في البلد الاجرى بقت بجنيه ونص يا اخي حس على دمك بدل ما تاخده لله تقول له لا يا حاج تعالى موصلك من غير ما يطلب منك غير ما يطلب منك دي الفتوة هيا دي الفتوة بقى الفتوة مش ان نحط سنجة الفتوة ليس أن يبقى معها مطوى الفتوة ليس أن الناس تترعب مني لا الناس هتترعب منك وهيجي خبرك بعد كده ليس جدعانة ولا فتوة دي ليس فتوة الفتوة بذل الندى ان أنت تبزل الخير للناس تبزل المعروف للناس الفتوة ان أنت تسارع في تلبية رغبات أبيك وأمك أن تشوف طلبات البيت ما تحويك شابوك أنه ينزلهم لأنبوب ولا تحوي جمك أنها تروح سوق لا أنت من نفسك تقول لا لا إذا أنا مش راجل ما للطول والعرض دي قدامك إيه؟ يعني لوح عالفاضي لا لابد نروح أنا لأني اللي أشتري من السوق من غير ما تقول لك روح مش تنشف رئه لا الفتوة أن تبذل الندى وأن تكف الأذى تكف شرك عن الناس اللي بتفرعن بشبابه وبقوته سيأتيه يوم يسلب منه والله سيسلب منه والواحد شاف مندي عبر لشباب كانوا متفرعنين ولكن ابتلي بمرض فأخذ يبكي على الفراش ويقول يا ليتني استثمرت هذا الشباب وَقِيلَ الْفُتُوَّةِ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَاسْتِعْجَالُ الْمَكَارِمِ الله شُفت الكلام اجْتِنَابُ الْمَحَارِم وَاسْتِعْجَالُ الْمَكَارِمِ هي دي الفتوة هذه الفتوة يا شباب إنهم فتية آمنوا بربهم وزِلِناهم هُدًى لعلَّنا نختم بتتمة القصة لنشرح في التفسير في المرة القادمة بإذن الله ذكرنا من أول قصة هؤلاء الفتية إلى أن وصلوا إلى الكهف عندما تواعدوا مع بعضهم البعض وأرجأهم دقيانوس فكان هذا من رحمة الله بهم فأووا إلى الكهف فلما وقى عزمهم على الذهاب والهرب اختار الله تعالى لهم ذلك وقالوا لأنفسهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله أي لابد أن تفارقوا هؤلاء القوم كما فارقتوهم بقلوبكم لابد أن تفارقوهم بأبدانكم وسنتكلم في اللقاء القادم بإذن الله عن العزلة أيهما أفضل أعُد في بيتي ما شوفش حد؟ ولا أخالط الناس وأصبر على أذى الناس هذا ما سيأتينا بالتفصيل في الدرس القادم لا فيها تفصيل أحيانا عدم رؤية الناس أولى وأحيانا تحتاج إلى مخالطة الناس ما الضابط سيأتينا بإذن الله فأو إلى الكهف لا طبعا دي فهضوابط إن شاء الله بس ما تستعجلوش المرة الجان شاء الله حده يجي المرة الجانة خلاص هنسمع المرة الجاي إن شاء الله يعني <تصفيق> قال فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقر فعند ذلك خرجوا هرابا إلى الكهف فأووا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وبدأ الملك, يطل وبدأ الملك يطلبهم ويبحث عنهم ولكنه لم يظفر بهم وعم الله عليهم خبرهم كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حين لجأوا إلى الغار بدأ الملك يبعث الدوريات والبحث والتفتيش لكن لم يروا هؤلاء الفتنة طبعا في بعض الروايات بتقولك أنهم زهبوا ووقفوا عند الكهف ولما علموا بأنهم في الداخل أمروا بردم الكهف عليهم لكي يموتوا ولكن هذا يعني غير صحيح هذا غير صحيح فالذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل عمَّ المشركين عنه فكذلك أيضاً عمَّ هؤلاء المشركين عن هؤلاء الفتية ثم بعد ذلك لما دخلوا إلى الكهف ألقى الله عز وجل عليهم النوم وكان معهم كلب وهذا الكلب كان كلب صيد. كان مع أحدهم فدخلوا إلى داخل الكهف وبقي الكلب خارجاً كعادة الكلب في الحراسة وألقى الله عز وجل عليهم النوم ثم بعد ذلك لما, لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء طبعا تعقبت الأجيال مادق ينوس ومات هذا الجيل وأعقبته أجيال وأجيال إلى ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا بالهجر فأراد أحدهم أن يخرج استيقظوا وأراد أحدهم أن يخرج إلى المدينة ليشتري لهم شيئا ليأكلوا فتنكر وخرج يمشي طبعاً خارج بقى على إن دقانوس بيبحث عنه وعلى إن إيه البلد مقلوبة عشانهم قالوا جايز راح يتعلينه نوم ولا حاجة عادني يوم يومين ولا حاجة فخارج بقى متنكر وذهب ليشتري ولكنه وجد المعالم غير المعالم لأ البلد اتغيرت شفت خير كده لما واحد يكون بعد تلتمية وحاجة سنة بعد ما كانت بتتبنى بالطوب اللابن بقت عمارات وبقت الشارع متسفلتة وحاجة ثانية خاص الواحد لما يقعد عشر سنين بره ويرجع يقول لك ده ياشير بنت اللي كان هنا مثلا شاف أرض غيرت من زمان واخد بالك وشوفها الوقت يقول لك معقول دي دي دي دي حيق معقول فشوف بقى دول بعد تلتمائة وتسعة سنة شوف دول بقى الحالة يبقى فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها ولا يعرف أحدا من أهلها لا خوصها ولا عوامها فجعل يتحير في نفسه ويقول لعل بي جنوناً أو مساً أو أني حالم جزب أحلم ويقول والله بابي من شيء وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس نحن إسا هربارين بالليل يدوبك بس نام بالليل بس كانت على غير هذه الصفة ثم قال في نفسه لابد أن أتعجل الخروج منها هنا يعني خلاص سيبك من تأخذ وتدي لا يلا رح شوف أنت عايز تعمل إيه هات الأكل بسرعة ويرجع ثم عمد إلى رجل يبيع في السوق ليشتري منه طعاما فدفع إليه ما معه من النفق طبعا قبل ما يدفع كمان إيه الناس قاعدة تبص عليهم لأن طبعا الملبس غير الإيه ها غير الملبس وخلي بالك برضه طبعاً في بعض الناس يقول لك إيه ده شعورهم اللحية يطولك بقى تحت رجليهم وشعرهم بقى وراهم جرجروه الكلام ده طبعاً ها لم يصح لا يصح واضح الكلام لا يصح ده هو خارج بهدومه بكل هدومه ما تلمزيتش ولا جسمه حصل له حاجة والدليل أنه لم ينكر إيه ها لم ينكر هذا ولم ينكر هذا عن نفسه فدفع إلى الرجل الذي يبيع الطعام النفقة وسأله أن يبيع له الطعام فلما رأى ذلك الرجل هذه العملة أنكر ضربها ودفعها إلى جاره وجعلوا يتداولونها بينهم طبعا السوء كله إيه؟ وقف على رجل ده مش عملة مختلفة ده كنز بقى قال لك الودة لقى كنز فقالوا لعله وجد كنزا جايزل إيه وقع على كنز فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة لعله وجد كنزا فقال انا من أهل هذه المدينة وعهدي بها عشية أمس دي احنا إسا خارجين بس إيه إمبالح بالليل وفيها دقيا نوس فأخذوا يضحكون وينسبونه للجنون دقيا نوس دقيا دي, دي, دي بيسموه عنه في, في الروايات من تلتميت سنة <تصفيق> فنسبوه إلى الجنون وحملوه إلى ولي الأمر فسأله عن شأنه وكان رجلاً مؤمناً جماع الكفر بقى وبطور الأصنام راحهم واللي مسك البلد رجل مسلم اسمه دقسوس رجل اسمه دقسوس طبعاً مش عايزك تحفظ الأسامة دي يعني واخد بالك لكن يعني إيه لأن في ناس بتحب تسمع الحاجات دي يعني. آه دي مسلم آه طبعاً آه قبل الإسلام آه احنا قلنا مش احنا قلنا القصة دي يت. كانت بعد موسى وقبل مين عيسى عليه السلام فذهبوا به إليه فلما سأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم بأمره وبخبره وهو متحير في حاله وما هو فيه فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف راحوا بقى إيه البلد وراح الأهل القرية راحهم على الكهف عشان يشوفوا الإيه المكان حتى انتهى بهم إلى الكهف فقال لهم دعوني أدخل على أصحابي لأعلمهم يعني طبعا حتى لا تفزعونهم لأنني طبعا أعدين جوا على أني مل برة على أني مل في القرية دقيانوس والناس الكفرة المشركين هما اللي موجودين إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه ثم دخل, دخل هذا الشاب ليُعلم أصحابه ولكنه لم يخرج لهم فلما دخلوا أخفى الله عليهم خبرة واضح؟ يعني دخلوا ملأوش حد فين؟ ها في الكهف وبعضهم قال بأنهم دخلوا ووجدوهم وقد ألقى الله عليهم الموت لأن الحكمة التي من أجلها حصلت القصة ها تمت المدة ديت خلاص انتهت طب إيه الهدف من المدة ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها يبقى تثبيت قلوب المؤمنين وإقامة الحج على مين على الكافري فلما دخل هذا الشاب ودخلوا خلفه وجدوهم وقد ألقى الله عليهم الموت وقيل انهم دخلوا عليهم وراوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم وكان مسلما واسمه تيد تيدوس هذا اسمه تيدوسيس مش تيدوسيس ففرحوا به وانسوا الكلاء وانسوه الكلام ثم ودعوه وسلموا عليه وعادوا الى الله عز وجل هنا توقفت القصة ولكن في كتاب ربنا عز وجل أن هناك قوم سيختلف في شأن بناء قبر على هذا الكهف أو بناء مسجد على قبر هؤلاء الفتية سنبين هذا بإذن الله تعالى عند تفسير الآيات هل هذا الذي قاله هم أهل الإسلام أو قوم من المشركين وهل هذا جائز. في شريعتنا أن يتخذ على الصالحين على قبور الصالحين مساجد أم هذا بإذن الله تعالى سنفصله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى لسه بادية إن شاء الله احنا الوقت يقولنا القصة مجملة تفسير بها الأيات الكهف اللي كانوا فيه كنفين زي ما عمك حسين عايز يعرف واخد بالك أنت طيب عددهم قد إيه طيب والكهف اللي هم كانوا فيه الكهف دوة ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه آيات وجعل فيه عبر العبر ده هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى قصة أصحاب الكهف يا أخواننا مهمة جدا مهمة لكل واحد عشان يعلمها لابنه مهمة لكل شاب عشان يتعلم منها إزاي يحمي الهم الدين وعشان ناخد منها درس مهم جدا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه وأن الذي يعمل لخدمة دينه يعز الذي يعمل لخدمة دينه يعز الشباب دول كان منهمش إيمة شباب مطرف شباب ما رهوش غير الأغاني والخمرة والأعضع المصاطب وكلام ده كله ما لهش أي قيمة. ولكن لما اتجه إلى الله والتزم بدين الله جعل الله لهم إيه قيمة وأصبحوا قصة وعبرة وأصبحوا نموذج يقدم للشباب فهذا ما أختم بهذه المحاضرة طالما أنك عشت لدين الله ستصبح عزيزا أما إذا عشت للشهوات وإذا عشت للملذات فإنك ستموت لا قيمة لك لا قيمة لك إذا ميتت فالذي يعيش لدينه يعيش عزيزا ويموت عزيزا والذي يعيش لنفسه وشهواته يعيش حقيرا ويموت كذلك نسال الله تعالى أن ينفعنا اياكم بما قلنا وبما سمعنا اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح احوال بلادنا اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح احوال بلادنا اللهم انا نسالك لبلادنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعيز بك اللهم بلادنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة أعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من فُجاءة نقمتك اللهم أنزل على بلادنا البركات والرحمات وارفع عنا الغلاء والوباء ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء اللهم من أراد مصر بخير فوفقوا لكل خير ومن أراد مصر بسوء وشر وفتنة فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تُوَلِّ أُمُورَنَا شِرَارَنَا اللهم قدِّل لبلادنا ولبلاد المسلمين ما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته